وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى مَا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث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 ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان ان استممتم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين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 ثمَُّ يتُبونَ مِنْ قَيب ثمَُّ يتُبونَ مِنْ قَربِ صَأُل إِكَ يتُوبُ اللَّهُ عَلَيهِم وَكَانَ اللَّهُ عَليمًَا حَكمَا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 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَاقًا تَنْتَظِرَانِ فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا آتَاهُمُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبا أُكُم مِن النِسَاءِ إِللاا مَا قدَ صَلَف إِهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَغَقَتَم وَسَأَسَبِيلا حُِّمَ عَلَْكُم أَُّهَا تُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَوَاتُكُمْ وَعََّ تُكُمْ وَخَا تُكُم وَبَناتُِأَخِ وَبَناتُ الْ وبنات الأُخْتِ وَ النَّه تُكُ الَّ أَضَعنَّكُمْ وَأَخَواتكُمْ نَِ الرضَاعَ وَخَوَاتُكُم انِ الرضاحَةِ وََّهاتُ نِسَاءِكُمْ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 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن ترام منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عذابه نار وضل ما فسوف نصليه الله يسرا ان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 أرجال قوَ ملًَاساء بما صَبّ لَ اللههُ ضعبَهُم ما ضع بما صََّّ لَ الله دعبَهُم على دعض وَ بما سَق مِ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 ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا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 لكل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم اذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم, بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا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 وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا وَسَهُمْ جاءكَ فَاسَغْفرَ اللهه وَاستَغْفََ لَهُ الروَسون وَاسَغفََ لَهُ الرسُول لَجدد اللهَّ تَوابَحمَا فَلا رَبِّك لا يُؤمنِنونَ حتى يحكِم كَ فيِيمَا شجرَبَنَهُمثُ لا يجدوا في أَفُسِهِم حَج مِا قَبيتَ يُسَلمُ تَسلمَا.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 وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراقا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا او يفروا جميعا وان منكم لمن ليبق ان فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي قال قد انعم لم اكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن وَبَيْنَهُ وبينه مودة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 وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب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 سجزا جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ولعنه واعد له عذابا عوينا يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا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 قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها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 وَكَان اللهَّهُ غَفورَ الرَّحيمَا وَإِذاَا ضَرَبتم فِي الأرضِ فَلَْسَعَلَيْيكُم جُنااح آْ تَقُصرُوا مِنَ الصَّلااتِ إن إن خِفْتُمْ أَ يَفْتِنَكُم النَّذينَ كَفرَوا إِ الْكَافِينَ كانَوا لَُ عَدُوًا مُبن وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سجدوا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 فَقدَد إتَمَلَ بُْتانَا فَقد احتْتَمَ لَ بُهْتَان وَإِثْمَم بِينَا وَلَوْلا فَضْل اللَّهِ عَلَيْيكَ رَرحْمَتُ لَم مَ الطَّائِفَةُم مِنْهُم أَ يُظِلُّك وَمَا يُظِلّونَ إِللاا أَمفُسَهُم وَمَا يَضونَكَ م شَيْ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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهِ وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أَضِلَّ نَّهُمْ وَلَا أُمَنِّ يَنهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدِّلْكُن آلِهَةَ الْأَنْعَامِ ولآمرنهم ولآمرنهم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 والذين آمَنُوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حطا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به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 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَنكِهِ نِسَاءُ إِلَّا التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين, والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً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 ولिल्له ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وان اياكم الله وان تكفر فان لله في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا ولله في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ان يشاء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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم, وقتلهم الأنبياء بغير بِغَيْرِ وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا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 أَ حَين إ إبهم وَإسماعِلَ وَإِسحاق يعقوبَ وَ الأسباقِ وَعس وَعس وَأَوبَيون شَهونَ وَسلَم وَآتَن دود جَبور وَرسول قَقَ صصنهُم عَيكَ منِن قبل وَرسول لم نَقْسصٌ عَيك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 والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا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 أَنَّ اللَّهَ وَكَلِمَتَهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا سَلَامًا إِلَّا إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيْلًا لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبِدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ